غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَنِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَانِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ wa kafa billahi shaheeda muhammadu rasoolu allah muhammadu rasoolu allah wal-lazine ma'ahu a-shid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 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَضِيضُ بِهِ مُلْكُ الْفَارُو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً مغفرة وأجرا عظيما